وصاعد تنصر الملة وسالك إلى أبيان تقاتل في سبيل الله تنحار جنود الكافر بسيوف من سلة وتجهار علي المرتد تخزيه وتذله وتجهار علي المرتد تخزيه فهدي إيدي انتي وصاعك تنصر الملة وسلك إلى أبي أن تقاتل في سبيل الله تنحار جنود الكوفر بسيوف من سلة وتقهار علي المرتد تخزيه وتذله تقهر علي المرتد تخزيه وتذلال وابعث دموع العين الاهلي وخلاني يا ناس قتل الأسد في الوادي يا شجاني مقتلك يا حمزة القعطي هز وجداني ومقتلك يا ابو بدر كم ها يا جحزاني وافراق بقى رحمه وبا زرعه النهدي جرح قلبي أبكاني وان أهدي لرح قلبي أبكاني جد اليمن صالوا وجالوا عشر ساعاتي ما سلموا حشاهم أهل المرواتي تفخر بهم لشعاري وتعتز أبياتي من مثلهم بالدم صاغوا انتصاراتي يا الله تكرمهم بحوران وجناتي روحي في دائهم جددوها بطولاتي روحي في دائهم جددوها بطولاتي يهلي الجزيرة كعبة طهري محصور وعند المباحث أختكم كيف مأسورة يري ويجات الحالية كورة ما أتم في كل لوطان مهدورة. هبون يعبو بصير العزة وصغورة. برضي اليمن تنظيم وإعلام منشورا. برضي اليمن تنظيم وإعلام منشورا. من ابن الوحيش ناصر الدين. يا ابو بصير اسألك بالله عمليه جهز حزام الموت بالأمس حورية جتني بمنامي شفتها ناظرة شرعيه أسرات فؤادي ربنا يا النية نفسي بشهادة واصط ساحة جهادية نفسي بشهادة واصط ساحة جهادية وبهديك إيدي إنتي صار تنصر الملة وسالك لا أبي أن تقاتل في سبيل الله خارجون جنود الكافر بيسيوف من الله وتجاهر على المرتد تخزيه وتذله وتجاهر <تصفيق> على المرتد تخزيه وتذله <تصفيق> الذين يدعونتي مصاعب صار المذله وسلك إلى أبي أن تقاتل في سبيل الله تنحار جنود الكفر بسيوف من سلة وتقهار علي المرتد تخزيه وتذله وتقهار علي المرتد تخزيه وتذله